بسم الله له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى قد ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الذي تعديل ثلثا القرآن حيث يقول قله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لأهد وما وصف به نفسه في أعضم آية في كتابه يعني يريد أن يقول شهر رحمه الله تعالى إن الله دل وعلا وصف نفسه باوصاق وسمى نفسه باسماء مجتمعت في ادلة جاءت على نحو النفل والاثبات يعني الادلة شرعية ادلة شرعية كثيرة فيها اثبات اسماء الله جل وعلا واؤصاف فيها اثبات اسماء الله عزمه واؤصاف غابها الادلة جاءت على نحو النفل والاثبات بمعنى ان الله جل وعلا ينفي عن نفسه اشیاء ویثبت لنفسه ماذا اشیاء فيقول انتیم يا عقید اهل سنة والجماعہ على ان ينفون عن الله ما نفى الله عن نفسه ورسوله ویثبتون للہ ما اثبت الله تعالی من نفسه ومن ورسوله ما اثبت اللہ من ورسوله يقول هذا المعنى فابت موجود في كتاب الله تعالى بأدلة كثيرة منها قال الله عز وجل قل هو الله أحد إثبت أو ليس الله الواحد الله الصمد إثبت أو ليس ثم جاء بعدها قول الله عالمها لم يلد ماذا لا نفي أم لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه نفي أم لا هذه نفي فيقول انظروا. كيف أن الله جل وعلا أثبت لنفسه أسماء الأوصاف ونفى عن نفسه أوصاف الأوصاف فيقول عقد أن السنة والجماعة قائمة على هذا كذلك تفكروا في الله مفهوم؟ ويقول هكذا وانظروا إلى عظم آية في كتاب الله هذا جاد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي أتعلم أعظم آية في كتاب الله قال نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره والطال ليهنك العلم يا أبا يا أبا من يا أبا المنذر ليهنك العلم يا أبا المنذر علم هذه الآية من أعظم الآيات لأنها جمعت أسماء وأصاف لله عز وجل عظيمة ثابتة الله أثبتها الله عجل نفسه ونفى عن نفسه أوصاف أخرى فكان من أعظم ماذا الآية تفكروا فيها يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوب هذا ماذا؟ إثبات أم لا؟ إثبات الحي كما بالحياة لله عز وجل لا يعتديها النقص بوجه من المه قيوم على خطه قائم على شبونه جميعا لا يعتديها النقص بوجه منه. لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس النوم فالاستغرق النعاس حتى للقطع عن الدنيا هذا هو النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم هذا ماذا؟ نفي أم نفي أثبت ونفى له ما في السماوات وما في الأرض هذا ألا ماذا؟ هذا ماذا؟ إثبات من دلذی شفا عنده إلا بإذنه من دلذی شفا عنده إلا بإذنه نفو اللہ عزیز و شفا عن ای عہد إلا بماذا إلا بإذنه دلوقتي. يعلم ما بين ایدیه وما خلفه اثبات العلم اللہ عزیز و مطلب ولا يحيقون بشئ من علمه إلا بمشأنف عن احاق المخلوقات بالله عزیز و إلا بإذنه وسع کرسیه السماوات والأرض اثبات لأظم خلطات الله جل وعلا وللقدرة الله عز وجل ولا يؤوذه حفظهما نفي عن العجز لله عز وجل ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ إثبات وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على النفي والإثبات نفي ما نفى الله تعالى عن نفسه ورسوله إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه ورسوله وعليه فضيسه بلا تحريف ولا تكهيف ولا تنثيل ولا تعطيل عقيدة راسخة قوية راسخة كالجبال كفهون يا أخواني في اللامنة. هذا الكلام مواضح من الأمنا ومثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ما هذا؟ ما هذا؟ نهي وهو السميع البصير هذا ماذا؟ إثبات ولهذا يا أخواني في الله لا يختلف أهل السنة والجماعة أنه لا اعتقاد صحيح إلا بنفي ضده لا يمكن أن تكون صاحب اعتقاد صحيح إلا إذا نفيت ماذا إلا نفيت ماذا ضده وهو الاعتقاد ماذا الباطل ولا ولا إلا بماذا إلا بماذا ببراء ولا توحيد إلا بنفي ماذا؟ بنفي ماذا؟ الشرك ولهذا كانت كلمة التوحيد مجتملة على هذه المعاني كلها فقولك لا إله إلا الله نفي وماذا؟ وإثبت نفي وماذا؟ ومن ذلك محمد رسول الله لكن انظروا محمد رسول الله جاءت على نحو الإثبات لأننا نعتقد ونثبت رسالة ونبوة غيره من ماذا؟ من الأنبياء أما توحيد الله عز وجل ولهذا يا أخواني في الله حق الله عز وجل التوحيد ونفيه كل آله عبث من دونه جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاتباع أن ينفى كل متبع كل متبع إلا من؟ محمد صلى الله عليه وآله وآله هذا الكلام يا في الله فهيجم هذا الكلام لا؟ نعم إذن هذا أصم من أصول أهل السنة والجامعة انظروا ليس هذا تقعيل بل هذا ماذا؟ أصم لا يتم الإيمان لا يتم إيمان عبد ولا اعتقاد ولا اعتقاد صحيح إلا إذا كان قائما على النفي والإثبات هذا أصل لا يتم الإيمان إيمان أي عبد ولا يكون اعتقاده ولا يكون من أهل السنة على الحقيقة إلا إذا أثبت ماذا إلا إذا كان إثباته وإيمانه واعتقاده قائم على هذا المعنى معنى النفي وماذا فالإثبات والولاء والبراء ونصرة الحق ورد ماذا؟ ورد ماذا؟ الباطل لا بد رفهم يا قاني في الله هذا أصل هذا أصل تعلموا ماذا قلنا الأصول يا قاني من يذكر؟ ما هي الأصول؟ سريعاً يعرج على كتاب الأصول لكي ينفهم هذا المراد ما هي الأصول؟ فضايا منطقية جعلة من وليها ماذا؟ التفلي في الأصول في المنطق في المنطق يستحيل يستحيل أن تعتقد الشيء وضده يستحيل أن تعتقد الشيء وماذا وضده لا يكون مستحيل أن تؤمن بالشيء وضده لأن المتناقضات لا تجتمع المتناقضات لا تجتمع مستحيل أنت تكون صادق كادم كريم بخيم قائم قاعد أبيض أسود لا يكون. هذه كلها ماذا متناقضات والمتناقضات لا تجتمع فيقولون يستحيل أن الرجل يعتقد الشيء وماذا, الشيء وماذا؟ وضده لا يكون هذا أصل منطقي واضح أم, لا؟ واضح أم لا يعني مستحيل اجتماع الضدان لا يكون اجتماع الضدان لا يكون ولذي يقول الله عز وجل انظروا قلنا قضايا منطقي جاعل من والها ماذا يقول الله عز وجل قل هل يستوي الأعمى والبصير لا يستوي العمل والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر ولا الأحياء ولا موت لا يستوي. هذه قضايا متناقضة لا تجتمع وهكذا يا أخواني الله لا يجتمع التوحيد والشرك والسنة والبدعة والمعصير والطاعة لا تكون في الله. إذن اليوم فهنا أصلا من الأصول تبنى عليه عقيد أهل السنة والجماعة وهي أن عقيد أهل السنة والجماعة طائمة على النفي والإثبات نفي ما نفاه الله تعالى ورسوله وإثبات ما أثبته الله تعالى وماذا؟ ورسوله ولا يكتب الإيمان ولا يصح الاعتقاد إلا بنفي الضد وإثبات الحق يا هذا كلام ماضح هذا المراد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولهذا من كان من قرأ هذه الآية ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يضره شيطان حتى يصبح حافظكم الله تعالى ورعاكم كلام ماضح إن شاء الله فإذن هذه الفقرة هذه فقرة مهمة وهو أصل في العقيدة الوسطية سيأتي معنى العديدة الشرعية من الكتاب السنة مبنية على هذا الأصل أصل ماذا؟ أصل ماذا؟, ماذا؟ أصل ماذا؟ أخذ الحق ورد ماذا؟ الباطل الاعتقاد بالحق ورد ماذا؟ بده هذا ظهر سائل يقول كيف يكون التأصير في العقيدة طالب علم مبتدئ الجواب التأصير في, في كل فن من الفنون بل في كل قضية شرحية في أي نوع من أنواع الطلب يبدأ بتوفيق الله عز وجل لك برجل من أهل العلم من أهل السنة يرشدك ويؤدمك ويعلمك ويقيمك على الطريق الصحيح هذه أول خطوة من خطوات ماذا؟ تأصيل أنك تبحث لتقيم مع رجل يعلمك ويؤدمك على السنة من أول وهنا إن من سعال الحدث والأعجمين أن يوفق لصاحب سنة من أول أمره من أول وهنا فإن هذا هذه أول خطوة من خطوة التقصير وهذا الرجل لا بد يتسم بسبات نهيك عن السنة والوراء والديانة أن يكون طالب علم وصف صاحبه فائدة هذه أول ماذا الخطوات ثم بعد ذلك تتفق انت وهو ماذا على ماذا على تصحيحك على نحو صحيح هذه اول خطوات واهلها اخرها كذا نفهم يا اخواني بالله هذا اما ان ناتيكم بالكلام النظري تعصبني من عقيد على هذا النحو كذا وكذا وكذا انا لا اعرف من انت ولا ما هي حصيلتك ولا ما هو مجتمعك ولا من حولك وما هي الكتب الذي ربما تسعى تقراها ام لا يسمح الكلام النظري يعني ما في أي ماله فائده اذا الجواب في الله جواب عملي ان يقام في اتصل ابحث اما ان لا يوصلك على نحن سيدنا السنه انتهى الامر مفهوم يا اخواني كلنا نعم مؤدب ومؤدب ونعم لا بد لا ما هو تعليقكم في من يقول انا لا ادرس باب الاسماء والصفات خوف الذلل فقد جل من هو اعلم مني ده في ذنب انت في عين الذنب ما كده يا اخواني في عين الذنب لا انا اقول لك هذا خطير اولك هذا خطير يعني انت تظلم جهل عن نفسك فكلامنا انت تظلم جهل نفسك هذا اولا الامر الثاني انت الان حتى بالله تعالى لا تعلم انك على خطر عظيم لانك جاهل والجاهل تحتضف شهوات هذا الامر الثاني الامر الثالث انت فيك كبر خفي فيك كبر خفي لانك ماذا لانک لن ترضى لنفسك ما رضاه الصالح او در انفسه وترى من نفسك انک ماذا اورع منهم واحكم واعلم هذا كبر الخفي من نتائجه الورع البارئ مصیبہ الى غير ذلك ماذا من الشنائع التي ربما تعتری بسبب هذا الامر وهو رضا انک ترضى بالجهل من نفسك انتبه اسأل اللہ جلو علانیات ها سؤال اخر رب سؤال اخر رحمبر ان شاء الله. جزاك اللہ و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ, ورحمت اللہ, ورحمت اللہ.